ثمانية. استمع إلى الأغنية. هيا يا أطفال هيا مدوا أيديكم ليديا لنحضر وجبة إفطار ونعد الأطباق سوية. هيا هيا يا محضير وجبة إفطار هيا. هيا. البيض لذيذ وشهي. البيض لذيذ وشهي. والتمر مفيد وطري. والتمر مفيد وطري. وحليب الصبح ضروري لأكون نشيطا وقوي. هيا يا أطفال هيا مدوا أيديكم ليديا.